والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب وله لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما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 وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدَ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعده استبتع الله جل على قلوب المهاجرين والأنصاب استبتع قلوبهم في إقبالهم على الله عز وجل وفي خشوعهم وطبعا في عند نزول هذه الآية لم يكن هناك الأنصاب بعض وإنما استبتع الله جل على قلوب المهاجرين قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذ كانوا أن أنذاك في مكة لذا آه يعني آه قال جل وعلا ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقوا وهذه الآية تالية لما ذكره الله عز وجل من المآل الفيقيني كان الله جل وعلا لما ذكر مآل الفريقين عنده سبحانه وتعالى مآل المؤمنين ومآل الكفرة والمنافقين وذلك في قول تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نروهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرون نقتبس من نوذكم رجيعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور إلى مباب باطنهم فيه رحمة وظاهير من قبله العذاب فلما ذكر الله جل على مآل الفيقين أمر الله جل على عباده أن يأخذ بجد واجتهاد بحزم وعزم يطول عليهم الأمد في الغفلة عن ذكر الله عز وجل لأن الأمر جد لأن الأمر آآ آآ يعني يحتاج إلى استعداد وإلى حزم وعزم، لذا قال جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهنا ألم يأني عندما يأتي الفعل المضارع يأني هذا الفعل آآ يعني آآ من من أنا يأنا إذا جاء إناه أي, أي, أي وقته والمعنى ألم يحن ألم يحن ألم يحن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي ألم يأ لما يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتب من قبلهم من اليهود والنصارى حين طال عليهم الأمد في الغفلة فاستحكمت الغفلة عليهم فقصت قلوبهم فلما قصت القلوب حرفوا كتاب الله وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة فافتروا على الله عز وجل كذبا فعند ذاك لم تنفع معهم موعظة ولم يجدي معهم الزكو نفعا لذا قال جل وعلا ألم يأني للذين أمنوا ألم يحن للذين أمنوا ألم يحن الوقت الذي تخشع قلوبهم لذكر الله والفعل المضارع لما يأتي مجزوما بلم هو لم يسمونه في اللغة حرف نفي وجزم وقلب طيب نفي عرفنا لأنها تنفي وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع لكن قلب قلب تقلب معنى الفعل المضارع تقلبه إلى الفعل الماضي. فإذا دخلت عليه همزة الاستفهام التي تدل على الـ على الـ على, الـ على الإنكار ألم يأني للذين آمنوا يبقى هناك توجيهان لذلك التوجيه الأول أن ألم يأني للذين آمنوا لم للنفي ودخل عليه همزة الفهم لل فنفي النفي إثبات يبقى لم يأذل الذين أن تخشع قلوبهم معناها قد أهنى تخشع قلوبهم لأن نفي النفي إثبات هنا للإنكار ولم للنفي يبقى تسلط الإنكار وعلى النفي يبقى نفي النفي ده يبقى للذين أمنوا يبقى قد آنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهذا كل فعل مضارع من في بلام ودخلت عليه الهمزة التي للإنكار يفصل على هذا المعنى. يبقى ألم يآنى للذين آمنوا أن أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ معناها قد آنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وهذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني. أن المقصود بهذا الاستفهام هو التقرير يعني يقضر الله عز وجل عباده بذلك فحين نقول لهم ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله فيجيبه عباده قائلين بلى يا رب قد آمن بلى يا ربي قد آمن إذن الآية بين هذين التوجيهين ألم يألي للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ معناها التوجيه الأول قد آن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم يعني حان الوقت لكي ترين قلوبهم لذكر الله وتخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين قلتوا الكتب من قبلهم من اليهود والنصار حين طال عليهم الأمد في الغفلة فاستحكمت الغفلة عليهم فقصت القلوب فحظفوا كتاب الله الذي بأيديه ونبذوه وراءهم ظهرية والوجه الثاني أن الاستفهام هنا بمعنى التقيير فحين يقول الله جل وعلا ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيجيب عباده قائلين بلى يا رب قد أهم ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله والخشوع في اللغة هو السكون والطمأنينة والمقصود من من الخشوع هو خشية تداخل القلوب فتظهر أسوها على الجوارح في إقبالها على الله جل وعلا وفي سكونها إلى الله عز وجل والخشوع كما جاء في الحديث أول ما يوفع من هذه الأم الخشوع ولذلك أسم الله عز وجل على عباده المؤمنين ومن أوائن الصفات التي أصنع الله جل وعلا عليها؟ التي أصنع الله عز وجل بها على عباده. قولت على قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأن الخشوع في الصلاة معناها أن هذه القلوب مفعمة بتقوى الله عز وجل ومحبتي ومعرفتي والانابة إليه. فظهر أثر ذلك على الجواره في غشوع القلب والبصر وغشوع البدن وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة سمع من صدره بكاء يعني سمع منه بكاء وسمع من صدره أزيز كأزيز مرجل من البكاء من شدة بكاءه صلى الله عليه وسلم في, في صلاة وكان أبو بكر رضي الله عنه كذلك كان رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن لم يعني لم يملك عباطة. ألم يأني للنذير وكأن الله جل وعلا استبطأ قلوب الصحابة ولذلك عندنا في هذه الآية يعني يعني روايتان عرضنا على على تلك الروايتين في مقدمة السور. أما الرواية الأولى وهي ما رواه ابن مغضوية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال استبطأ الله استبطأ الله قلوب الصحابة على رأس ثلاث عشر أو أربع عشر فأنزل الله جل وعلا ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ومفاد وعيد عبد عباس رضي الله عنه أن هذا كان كان كان سنة ثلاثة عشر أو أو أربعة عشر والالبويه الثانية التي رواها يعني يعني مسلم والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يكن بين نزول هذه الآية وهو قوله تعالى ما كان بين ما كان بين بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين أمنوا أن, أن تخشع قلوبهم من ذيكري الله وما نزل من الحق الآية إلا أربع سنين ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين أمنوا إلا أربع سنين فإحنا زكارنا بأن هناك ويتان فهلحتاجه إلى الترجيح فرويت ابن مسعود رضي الله عنه أرجحه سندا وترجح أيضا من جهة أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني متقدم في إسلام على إسلام ابن عباس وأنسان رضي الله تعالى عنهم فلذلك القول الصريح بأن, بأن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامين وبين أنعتبر الله بهذه الآية إلا أربع سنين إذا نزول الآية هذا كان إيه كان مكتية إذن هذه الآية مكتية أم مدنية لا مكتية ألم للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم من الله وذكر الله جل وعلا هو القؤن الذكر مناسب إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه إذا قال جل وعلا مبيناً صفة عباده التي اختلفت عن, عن أهل الكتاب هو قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منه إذن هذه صفة المؤمنين ونعتهم الله جل وعلا كذلك في هي في الإسراء قل آمنوا بي منه إن الذين أوتوا العلم من قابله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم قشوة هذه صفة المؤمنين فلذلك عطب كان كأن الله جل وعلا لم يغضر بما استفتأ قلوب الصحابة في إقبالها إليه نعم وكان هناك بعض الغفلة وطبعا المرحلة المكية كانت مرحلة صعبة جدا فيها من الأذى والعنة والضيق فكأن هذا الأذى والعنة والضيق قد نال بعض الشيء من قلوب الصحابة رضي الله فأنزل الله وجده على هذه الآية ألم يأدي للذين من أن تخشع قلوبهم لذكر ذلك وما نزل من الحق وما طيب إذا كان ذكر الله هو القرآن وما نزل من الحق طيب أحيانا الشيء يعطف عليه بصفاته سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدف وهذه كلها معطفات يعني تدل على, يعني على الله جل العالم هو واحد سبحانه وتعالى لكن باختلاف السفات فيعطف إذن يعني لا يفهم من ذلك ذكر الله وما نزل من الحق أن أن ذكر الله خلاف ما نزل من الحق لا هو ذكر الله إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون وكذلك نزله الله جل وعلا تنزيل تنزيله من من الرحمن الرحيم وما نزل من الحق لأنه نزل بالحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزله ولا يكون كلك الذين أُوتوا الكتاب من قبل نههم الله جل وعلا أن تستحق فيهم الغفلة كما استحكمت بالذين أودوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى من قبل أي هي من قبلهم، فطال عليهم الأمد في الغفلة وفي الهزل فقصت قلوبهم وقصوة القلوب معناها جمود القلوب، وإذا قصت القلوب فلا تلين ولا تنفع معها موعظة ولا يجدي معها كلام، ولذلك الله جل وعلا وصف أهل كتاب بماذا؟ ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق في منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله إذا قصوة القلوب عند أهل كتاب دفعتهم إلى أن يحرفوا كلام الله ويبدلوه ويتخذوه وراءهم زرية لذلك حذر الله عباده من ذلك ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل من قبلهم، فطال عليهم الأمد في الغفلة، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني قليل منهم كانوا مؤمنين، والكسي والكسر الكسيه من أهل كتاب كانت فاسقة، وكثير منهم فاسقون، الفسق نفسيق مخرج عن الملة. أنهم بدلوا كتاب الله جل وعلا وحرفوه واتخذوه وراءهم ضعيفاً. والفسق في اللغة معناه الخروج ال ال يعني ال يعني ال ال ال يدويبة إذا خرجت من من جوعها كذلك هؤلاء خرجوا من دين الله عز وجل إذن الآية هنا ترسم ظلالا من يعني مما يحبه الله جل وعلا من عباد المؤمنين من دوام التك ودوام الخشوع ودوام الإنابة إلى إلى الله عز وجل وأن يكون العبد دائما موصولا بالله عز وجل كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان موصولا بالله عز وجل في جميع أحواله كان يذكر الله على كل أحيانه كان يقوم في ذكر ويقعد في ذكر ويمشي في ذكر ويأتي في ذكر ويخرج في ذكر عليه الصلاة والسلام ويعد له في المجلس الواحد ويغفر لي وتمع إنك أنت التواب الففور سacceptون مرة في المجلس الواحد سبحان الله ومئة والسلف كان لهم شأن مع هذه الآية الذكر في ترجمة عبد الله بن مبارك وكذلك الفضيل بن عياض رحمهم الله تعالى ذكر في ترجمتهما يعني في سيرتهما أن هذه الآية كانت سببا لتوبة عبد الله بن مبارك يا رحمه الله تعالى كما ذكر عن عبد الله بن مبارك أنه كان يعني يسهل ليلة مع أصحابه وتسامرون وأضحكون وكان مولعا هي ابن مبارك رحمه الله تعالى أتقى أهل فبينما هو كذلك وقد انفرض عنهم فإذا سمع هاتفا يهتف به ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أود الكتابة قبل فطال عليهم الأمد وفقصد قلوبهم كيف أصابت هذه الآية في عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إذ وجد قلبه يجيب قبل لسانه فاليا رب قد آم وهذه توبتي من الآن وتاب عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى وصار أتقى للهض وكان يغزو عاماً ويحج عاماً ومات رحمه الله تعالى هو مرافض بترسوس في بلاد الشام كذلك الفضيل رحمه الله تعالى بينما الفضيل بن عياد الفضيل بن عياد الإمام الكبير المجاور لبيت الله الحرام المتعبد الكثير العبادة الفضيل رحمه الله تعالى كان أخطأ طريقه لما يسمع هذه الأشياء لا تستبعد التوبة على أحد فضيل كان كان يخطع الطريق على الناس فغينما تسلق ليلة جدارا لجارية فغينما تسلق الجدار ويسمع إذ هاتف يهتف به ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يوم نزل من الحق الآية فنزل الفضيل رحم الله تعالى وسمع قوما يقولون إن فضيلا يخطئ الطيف على الناس يخيف الناس فكانت هذه الآية بمناسبة الزلزال الذي زلزل الله عز وجل فيها وجدانه وقلبه وعقله فتاب الفضيل رحمه الله تعالى وجاوب بيت الله الحام فصار الفضيل من أعبد أهل الأرض مجاورا بيت الله الحام وعبد الله منبارك رحمه الله تعالى من أعلى مأهل الأرض وكذلك كان مجاهدا حدث بينهما بين الفضيل وبين عبد الله بن الوارق حدث بينهما يعني مرسلة لما علم ابن الوارق بأن الفضيل مجاورا في بيت الله كتب له يا عابد الحرمين لو سرطانا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يدعب خيله في باطلا فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبيل لكم ونحن عبيلنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتنا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله في أنف مئ ودخان ما تلهق ينكر عليه كيف تجلس عندك وتطر الجهاد في سبيل الله والفضيل رحمه الله تعالى يرد عليه يقول أتكتب الحديث يقول نعم فيملع عليه بسنده يعني الفضيل يولي بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءه رجل وقال رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال ومن يستطيع ذلك هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تأتي مسجدك فتقوم فلا تقع وتصوم فلا تُفطر والذي نفسي بيده إنه لا يستن لفاس المجاهد في طوله فيكتب له بيه حسنات يعني فاس المجاهد لما يمرح كده مره ومرتين فهو في مرحل فاس كده مره وهذا صاحبنا هذا نائم المجاهد نائم يكتب له بيه حسنات فالمجاهد النائم أفضل من الصائم القائم المهم أن هذه الآية كيف أثبت هذه الآية في في في قلوب السلف وهكذا القرآن قرآن هكذا كان يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع القرآن بهذا بهذا ال بهذا الوضوح وبهذه الحساسية وبهذه الشفافية. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وكأن الله جل وعلا وهذا يعني من فضل الله عز وجل ورحمته. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كأن الله جل وعلا يعني من رحمته سبحانه وتعالى لم يعني يفتح دائما أبواب الرجاء العباد يعني من تلي بشيء من هذه الغفلة أو هذه قصوة فاعلموا أن الله جل وعلا كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي موات القلوب فيحيي القلوب بعد قصوتها ويحيي النفوس بعد نعم ويفرج القلوب بعد شدتها اعلموا أن الله يحيي أرض بعد موته، فكما يحيي موات الأرض، كذلك يحيي موات القلوب. يحيها الله جل وعلا بزكية وطاعته، وبالإيمان به والتوبة إليه. كأن الله جل وعلا يعني يعني يعيد من عباده أن يساعوا بالتوبة وأن يساعوا بالإنابة، وأن وأن يغيروا الحال فيغيروا الله لهم بإذن الله سبحانه. وتعالى اعلموا أن الله يحيي أرض بعد موته. والذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي كذلك موات القلوب قد بينا لكم الآيات وضحناهم وفصلناهم لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه وتعقلون كلامه قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجم كريم نذكرنا بأن الصورة تتوجه بالخطاب إلى طائفتين من المؤمنين وإلى غير المؤمنين الطائفة الأولى من المؤمنين وهي السابقين الأولين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل ذكرنا بأن قاعدة العمل كلها التي بأن الإيمان الذي أراده الله جد على ليس, ليس ليس الإيمان بالتمني وإنما الإيمان لابد أن يسحب عمل آمِد بالله ورسوله وأنفق مما جعلكم مستقلين فيه. وذكر أن الطائفة الأولى من المؤمنين من السابقين الأوائل هؤلاء في أعلى الدرجات. لكن غالب الصواة تتجه إلى الطائفة الثانية التي أسلمت بعد الفتح ولم يكن لها من الإيمان كما كان للطائفة الأولى ولم يكن لها من البذل كما كان للطائفة الأولى كذلك لذلك تتجه غالب خطابات الصواة للمؤمنين لهذه الطائفة الثانية حتى يلتحقوا بالطائفة الأولى في بذلهم وفي عطائهم وفي قشوعهم وفي تضرعهم لله جل وعلا لذلك لما أمر بالإنفاق والبذل من ذا الذي يقبل الله قولا حسنا فيضعفه له ولو اجتمعين نعم ومدح المدح هؤلاء المؤمنين يعني في صدقاتهم وكيف اتون يوم وكيف يوم القيامة وقد وزعت عليهم الانوار يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعن نورهم بين أيديهم وبايمانهم وذكرنا بان النور هذا نور حقيقي وابن مسعود رضي الله عنه يعني يقول يعطى الناس أن أنوارهم يوم القيامة من من أهل الإيمان ومن أهل الصدقات والإنفاق فمنهم من نوره كالجبل على السرط ومنهم من نوره كالكوكب ومنهم من نوره كالنقلة ومنهم من نوره عند إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة أخرى فكذلك هنا يمدح الله أهل الصدقات إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قفتا حسنا والمصدقين والمصدقات هم المتصدقين والمتصدقات ونحن, ونحن علمنا بأن الله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحوم الحق المعلوم هو ماذا؟ الصدقة طيب وفي الزاريات يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لم يقل حق معلوم كما كما ذكر في يا في المعاش واحنا ذكرنا العله في زادين الا شنو لا التي اختلفت التي اختلفت الآية في الزاويات وفي اموال محق للسائل والمحروم عن الآية في المعاش وفي اموال محق معلوم السائل والمحروم الحق المعلوم الصدقه المفروضه طيب وفي وفي الزيات وفي اموال حق للسائل المحروم يشمل إيه اموال الصدقه الاختلاف اختلفت الآية لاختلاف السياق ففي الزيات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستخفون وفي اموال حق للسائل او المحروم فاهل الاحسان لا يقتصون على على الصدقة المفروضة وإنما يتصدقون إنما يؤدون الزكاة المفروضة وتصدقون كذلك من فضي أموالهم لكن الذي في المعارج في في في الواجبات التي يقوم بها الأضراب أصحاب اليمين فلذلك جاء في المعارج وفي أمواله حق معلوم الصدقة المفروضة لكن في الزبياد كان في خطاب في في سمات أهل الإحسان وهم لا يقتصرون على الزكاة المفوضة وإنما يؤتون الزكاة المفوضة ويؤتون الصدقات هكذا أهل الإحسان لذلك يقول الله جل على إن المصدقين والمصدقات وهذا أولئك كثير الصدقات وأقرض الله قرضا حسنا الصد والقرض الحسن للوئي الصدقة التي هي التي التي يبتغون بها وجه الله عز وجل والخالية من من موانع القبول من المن ومن ومن الأذى نعم فهذا هو القرض الحسن وعبر الله عن سرقة بالقرض الحسن لأن لأن الله جل وعلا سيوضّهم إليها لا محاله سيوض صدقاتهم إليها في إليهم في الدنيا من بركة في أموالهم وزيادة في أموالهم نعم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وكذلك عند الله جل وعلا يضعف لهم فالحسنة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لذا قال الله جل وعلا إن المصدقين والمصدقات وأقراضوا الله طبعا هنا الجملة اسمية وعموم المصدقين والمصدقات وتأكد بحرف التوقيت إن وأقراضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم من حسنة بعشرة مثالية إلى سبعمائة ضعف الاكثر من ذلك يضعف لهم ولهم اجر كريم الجنة وما عدوه الله عز وجل لهم والذين امنوا بالله ورسله اذا مساله الانفاق دي مسألة عظيمة في كتاب الله والايات التي ذكرت يعني ذكرنا طرف منها في الدرس الماضي في في الانفاق يعني ما يقرب من ربع كامل في سوره البقرة في حس على الانفاق في الانفاق وانفاق المال بالليل والنهار وهذه يعني سمت المؤمنين وسمت المحسنين وسمت الصالحين، بسألت الانفاق دي مسألة كبيرة جدا لأن المال عصب وإذا كان المجاهد يجاهد بنفسه فالذي يجاهد بماله ممكن يجهد عثمان رضي الله عنه جاء بثمانمائة بعيد في غزوة العصب ثمانية مئة بعيد علي أقتابها وأحلاسها يعني مجهزة من كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه ما ضرب معفان ما فعل بعد اليوم. ولذلك غالب آيات الجهاد في سبيل الله يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. تسع مواضع ذكر فيها الجهاد بالنفس والمال والمال مقدم. يا أيها الذين آمنوا هل أضل على تجارب تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ما لو تأملت كل آية تسع مواضع في آيات الجهاد يتجد الإلماء مقدم على النفس. لم تتقدم النفس إلا في موضع واحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسكم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. لأن الآية هنا في بيع. في بيع في في بيع, بيع النفس لله سبحانه وتعالى. النفس والمال والنفس طبعاً أعظم من المال. فتقدم النفس على المال. لكن في النفع فالمال أنفع ولذلك عندما يقول من جهز غازيا في, في سبيل الله فقد غزب إذن نتعلق وثم إن النفقة دي بتعمل صمام أمني للمجتمع، المجتمع يكون متماسكا قويا متلاحما أما عندما يكون المال يعني في في يد حفنة من الناس وصنوف من الناس يعني تتدور جوعا يتفكك المجتمع وتكسو الإحم والبغضاء والالبغضاء بينهم ولذلك مسألة القضية إن فقدية كبيرة جدا ثم إن المال ده بيستعبد صاحبه ولا لا يستعبده ولما ينفقه يبقى في يدك المهم جدا إن يكون المال في يدك وليس في قلبك يعني المشكلة ما ممكن يكون واحد ليس عنده مال لكن هو شغوف جدا بالمال ويتمنى إن إن يمسك المال ده في يمسك به في الأرض هو حساني عنده المال لكن المال في يده وليس في قلبه هو هل المال كان في قلب عبد الله بن المبارك ولا ك... ولا, في... ولا لو رجعت أكثر من ذلك كان في قلب عثمان بن عفان أبدا المال في يده أعطاه الله مالا لكن كان في يده بكل سبوله وهنا هذه نعمة عظيمة جدا وتوفيق عالي جدا والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ولذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون وطبعاً إحنا منازل الناس كما كما ذكر الله جل وعلا أربعة منازل ذكر الله جل وعلا في نساء وما يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا فالمنزل أعلى المنازل منازل الأنبياء والموالين المنزلة التالية الصديقون والمنزلة الثالثة إذا الشهداء ليسوا في منازل أيه، ليسوا في منازل الصديقين، لا منازل الصديقين، منازل الصديقين أعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت في الصحيح لما كان على الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمد أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. عمر من رضي الله وتعالى. يا ربك يا الصديقة. والصديقية. اللي هي تلي من منزلة الانبياء الطريق الوحيد لها. الصدق. وان الصدق يهدي الى البر. وان البر يهدي الى الجنة. وما زال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله. والكذب مثل ذلك. صلى الله عليه وسلم وإن كذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن رجل لا يكذب ويتحور كذب حتى يكتب عند الله كذباً. صلى الله عليه وسلم وعافية. إذن الصدق هو طريقة صدقية. الصدق في القول والفعل. في الحقيقة الصدق ده ثقيل جداً. ده حمل الصدق ده الذي الصادقون صدقهم هذا كما يحملون جبالا فوق عماقيهم والكذب أسهل شيء الكذب خفيف جدا لكن كما كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى عن الصدق فهو مرارات المبادئ حلاوات العواقب والكذب حلاوات المبادئ مرارات العواقب إذا الصدق إذا الصدق هو هو طريق والحديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة لا يترأون أهل أهل الغرف فوقهم كما ترأون الكوكب الغابرة كما ترأون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق يعني الزهر في الأفق من المشعق إلى المغرب يعني كما ترى النجومها كذا فقال رسول الله تلك منازل الأنبياء قال بلى والله يعني منازل رجال يعني بلى, بلى رجال أمنوا بالله وصدقوا برسوله أو وصدقوا برسوله إذن هذه منازل الصدقين من منازل عالية هذه لذا قال جل وعلا والذين أمنوا بالله ورسله بس الإيمان هنا حققوا هذا الإيمان في القول والفعل ومنها الإنفاق بالنفس والمال في سبيل الله نعم وجاهدوا أنفسهم وجاهدوا أعداء الله عز وجل والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجور منهم وهذا هو توجيه جموع المفسرين للآية إن إن آمنوا بالله أولئك هم الصديقون. ثم يستأنف بعد ذلك والشهداء عند ربهم لهم أجرهم لماذا لأن البعض المفسرين يقول الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم والشهداء و... و... أولئك هم والشهداء ربهم ثم يقول لهم أجوه ونورهم كأن الصديقون هم إيه هم الشهداء والصحيح أن الصديقين أعلى من الشهداء وليس هم الشهداء ولذلك قدمهم الله جل وعلا في آية النساء فلذلك التوجيه يعني السديد الذي ال أو الأليق يب الآية أن تقرأ كذا والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم والشهداء جمع شهيد والشهاده اشوا الذي يشهد على يشهد على وحدانيه الله جل وعلا لكن على وحدانيه الله جل وعلا بلسانه كسائر الناس يشهد بدمه ولذلك يأتي ما من اذركنا يقول ما من كلمه يكلمه المؤمن في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني جوح يجرح في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامه كهيئه يوم كلم يعني يوم يجرح يسغب دماً اللون لون الدم وريح رح المسك ولماذا يأتي الشيء يوم القيامة بدمه؟ لأن الدماء الدماء دي تشهد له عند الله جده علىه وبيشهد على وحدانية الله جده على بدمانه وذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قال الروح الشهداء في أجواف طير خطر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديلة معلقة في الحرش كما ان الشهداء بذلوا حياتهم لله جل وعلا عوضهم الله جل وعلا بالحياة الكاملة. ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتهم. بل الاحياء عند ربهم يغسقون. فيحين بما اتهم الله من فضله. ويستبشون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم. الا خوف عليهم ولا من يغزبهم. والفرح والرزق من صفات الاحياء وليس من صفات الاموات. ولذلك الله جل وعلا عباده أن يطلقوا على الشهداء أنه أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا ولذلك في الحديث الذي يتفسر به الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحبت في صحيح المسلم أروح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل في عاشر ورحمة فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم اطلعة فقال ما تريدون قالوا يا ربنا نريد أن نرد إلى الدنيا فنقاتل فيك فنقتل فيك مرة ثانية فقال سبحانه وتعالى إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يوجد ولذلك النبي السلام يقول حديث صحيح أيضا ما من أحد يدخل الجنة يريد أن يخرج منها وله ما على الأرض وله ما على الأرض و و وله ما على الأرض من شيء يعني أي شيء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله عشر مضات لما يرى من الكرامة لذا قال جل وعلا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولما ذكر الله جل وعلا ما مألة السعداء سن الله عز وجل بمآل كذلك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم صار منهم ومن صحبة لطول الملازمة ولطول المعاشرة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إذن ذكر الله جل وعلا مآل الفيقيه حتى وبضدها يعني كووالأمر كما يقال وبضدها تتميز الأشياء وحتى تخطئ لنفسك إنه أمت مقام السعداء فهذه يعني فهذا طريقهم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء وعندهم لهم أجور منو بالطريق الآخر والذين كفروا بالذوبايا تبياتنا ولئيك أصحاب الجحيم ولما كان سبب السبب العظيم ولماذا يكفر الناس ولماذا يكذبون بأيات الله جل وعلا من أعظم أسباب كفر الناس هو اقترارهم بهذه الحياة الدنيا واقترارهم بمباهجها وزينتها فكأنهم يظنون أنه ليس بعد الحياة حياة وليس بعد الجه والسلطان والأموال هذه شيئا فلذلك يحذر الله جل على عباده من هذه الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا نعيم ولكم وزينة وتفاخهم بينكم وتكافهم في الأموال والأولاد. يعلم أن أنما أن أسل أسلوب حس يعني أسلوب حصين أن من حياة الدنيا لعب وله الحياة الدنيا عند أهلها هكذا لعب وله لعب هزل لغو باطل وله وعبس وهكذا الدنيا عند أهلها وزينة من الأموال والأولاد وتفاخر بينكم ويتفخر بالأموال ألهاكم التكاثر التكاثر اللي هو المكسرة يعني يتفاخر بعضهم على بعض المكسرة أمواله وأولاده وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعزبي وتفاخر بينكم وتكاثرهم أي, أي مكسرة في الأموال والأولاد هذه الدنيا عند أهلها لكن عند المؤمنين الدنيا ليست هكذا الدنيا عند المؤمنين جد حسن وعزن اشتياد وتطرع وبكاء وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب السمون إن كنا من قبل ندعوه إنه هو الباب الرحيم هذا هو الفرق بين حياة المؤمنين وبين حياة العابسين واللاهين هذه حياة الدنيا عند أهلها ومثل الله عز وجل الدنيا في زوالها وانقضائها وأنها كظل زائل وكقيال زائر كمثل غيث المطر أعجب الكفار نباته والكفار هم الزلع والزارع سمي كافرا لأن الكفر في اللغة التغطية ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي الدنيا بظلامه وسمي الزرع كفارا لأنهم يغطون الأرض بالزرع والنبات لذا قال جل عليك مثل غيس غيس أعجب الكفار نباته كمثل الدنيا هذه كمثل غيس نزل من السماء فنزل لما نزل المطر من السماء الغيس هذا الهتان يعني اهتزت الأرض وربط وأنبتت من كل زوج بهيج فاعجب الزرع بهذه السماء اهو كذلك كما يعجب الزرع بالزرع الذي نبت من هذا المطر بهذا الغيث كذلك الدنيا الدنيا الكفار أهم الناس بها اولى الناس اعتناءا بها كما يعت كما يعتنى يعني اعجب هذا الزرع المزارعين والمساعدين والزرع كذلك الدنيا تعجب هؤلاء إذا قال كمسل رئيس أعجب الكفار نباته لكن انتبهوا النبات الأخضر ده الذي خرج أخضر ناظرا مثمرا ثم يهيج سرعان ما يهيج يهيج يعني ييبس ويجف فتراه مصفرا بعد الخضرة اسفرار ويبس وجفاف وتزروه الرياح بعد ذلك ثم يكون حطاما وهكذا الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها فبينما الرجل يسير فيها فرحانا جازلا بما مغترا بنعم الله عليه إذ فجعه الموت وكذلك هذه الدنيا ولذلك الكثير ما يمشر الله جل وعلا الدنيا بالزرع لأن الزرع يمكن أفدا أن يبقى على حاله بل يبقى بل في أول أمر أخضر ناظرا مصمرا بعد ذلك ييبس ويجف ويهيج فييبس ثم تزروه رياح لذا قال جل وعلا ثم يكون حطاما ناشي وهكذا الدنيا ولذلك لما استعمل الله جل وعلا الزراع استعمل الكفار لأنه هو المقصود هو ضرب المثل لهؤلاء الكفر الدنيا عند هؤلاء كفر هكذا لكن عند المؤمنين الدنيا ليست هكذا الدنيا معضت إلى الآخرة فهموها فهموا قصتها الحقيقة فهموا الحقيقة هي هي حقيقة لكنها رائبة عن كثير من الناس والله. ولذلك حزه الله عباده كذلك الدنيا. كمثل غيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مصفر ثم يكون حطاما بس حترط على الدنيا دي أمور عظيمة. المسألة ليست هكذا. تضحون وتجيئون وهكذا وفي الآخرة عذاب شديد لهؤلاء الكفار. الذين اقتضوا بهذه الحياة الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا أنكم الحياة الدنيا ولا أنكم بالله الغض لذاكولف وفي الآيات عذاب شديد لهؤلاء الكفراء الذين اقتضوا بهذه الحياة الدنيا وغضهم بالله الغض ومغفرة من الله ويدوان لأهل الجد والحزم والعز الذين فهموا حقيقتها لهم مغفرة من الله ويدوان فض من الله جل وعلا ومن الحياة الدنيا إلا متاع يعني لا يدع... لا يقتضب هذه الحياة الدنيا ولا يقتضب بما ولا بزينتها ولا بجاهه وسلطانها إلا المغضوب الذي اغتر بجاهه وسلطانه واقتضى بمالي واقتضى بما بهج الحياة الفانية اغتر بهذه الفانية فلذلك قتل فيها من قتل وسرق فيها من سرق واعتدى فيها من اعتدى وهي ستبدو لهم لا شيء. ومن عجيب من عجيب, من عجيب في الامور حديث النبي صلى الله وسلم عليه وسلم. النبي عليه الصلي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول وحديثه صحيح يحسي الفوَاطُ عن جبل من ذهب. أنا حينكشف الفوَاطَ الله بالفوَاطِ عن جبل من ذهب. فيتقتل عليه الناس. الناس دي هتعملون. حيأتي بقى الحملات يقول لا اللي تشاهفها اللي بيعسكره الان في بلدان مسلمين والعراق والشام. ها? فيتقتلوا عليه ناس فيقتلوا من كل الف تسعة ومائة وتسعة وتسعون, وتسعون. يعني من كل الف واحد ناجي. والناس كلها عارفة انه هيقتل من كل الف تسعة وتسعة وتسعون لكن هو يقول لي اكونوا ناجيا. يمكن ان اكون من الواحد من الالف ده. مقتلة كبيرة جدا من الناس على على الجبل المنزاب ده وهيقتل من كل ألف شوف عجيب جدا والله هو حيموت فيه ناس يومكم نكون أنا الواحد الألف ده شوف الأيام دي وبعد ذلك نعم يحدث على خلاف حالة على خلاف هذا فتبدو الدنيا على حقيقتها فيأتي السارق إلى هذا فيقول ففي هذا سرقت والقاتل في هذا قتلت ويمرون عليه فلا منه شيئا. سبحان الله. وفي الآخرة عذاب شديد نغفرت من, من الله ويدوم وما الحياة الدنيا إلا متاع القبر. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي وسلّم ولي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.